Tadعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإنا ينزغن إنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم ثم من الشيطان تذكروا فإذا هم نبصرون فإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون فإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها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 خيفة من دون الجهد من القول بالغدوف والاعصاد ولا تكن مِنَ من الوافدين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون